كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكام أولئك الأحزاب إن كل إلا كلب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة إلا صيحة واحدة ما لَهَا مِن فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه وإحنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هل أتاك نبأ الخصم إلتسمر المحراب إذ دخلوا على داود تفزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصم نبغ بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط وهبنا نذائل سوا الصراط هذا أخي له تسعم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤالنا اعجبك الى لعاجه وانك كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم ما لا بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب وما خلق السماء والأرض وما باللهم باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر كل الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَشِيْرُ صَاطِلَةُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ لِكْنِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ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 إنك أنت الوهاب فتخرنا لو رنيح تجري بأمره مخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطار رواؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن لوم عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا مذا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى الزني الشيطان بنصم وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهدنا لهم أهلهم ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا. وَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بي وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا هَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذلكثل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَهُمْ عَذَابٌ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ مَثْوًى لَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَدْعُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحَمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 ضيعا في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاسم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القُهر وما من إله إلا الله الواحد القُهر رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإن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 قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا ولتعلمن نبأه بعد حين